بسم الله الرحمن الرحيم الاهلكمتكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم ذا ترون لَيَقِين ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ